يقول قائل اليس الله تعالى اقسم بالمخلوقات قال والشمس وضحاها وقال والليل اذا يغشا وقال والسماء وما بناها نقول ان الله تعالى له ان يحلف بما شاء من صلى وهو اذا حلف سبحانه وتعالى اذا حلف بشيء كان ذلك دليلا على عظمه الله لأن عظم المخلوق يدل على عظم من؟ الخالق الله تعالى لا يحدث بشيء إلا بشيء عظيم وعظم المخلوق من عظم الخالق ولله ان يحدث بما شاء من خلقه ولا أحد يحصر على الله يفعل ما يجعل زوجه عندما قال قائل نسمع بعض الناس يقول أقسم بآيات الله أقسم بآيات الله هل هذا حلف من الله؟ وهل هذا كفر أو شرك نقول ماذا ماذا ماذا ما يُرد آيات من أراد من آيات الله الشمس والقمر الليل والنهار في هذا حلف الله فيكون مشتك أو كفر، لأن الله يقول وليس عَبْدِنَ الليل التي حلفت بها هذه الاشياء كنا هذا احد الاهداف غير الله فيكون مشركا او مشركا أو, أو كافرا وان قال اريد بايات الله القران لان القران ايات الله عز وجل فهذا ليس مشرك ليش لان القران كلام الله وكلام الله تعالى ابيع كلام الله تعالى من صفاته فاذا قال اقسم بايات الله اقصد بذلك القران قلنا هذا قسم صحيح وليس فيه شيء وفي ظني ان العوام اذا قال اقسم بايات الله في ظني انهم يريدون ماذا تظنون القرآن القران في ظني انهم يريدون القران فإذا كانوا يريدون القرآن فليس حراما لكن كانوا يريدون الآيات التي فيها الشمس والقمر والحجوم والليل والنهار وما يريدون هذا شرك او كفر والله موحف لا مال بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبا قال ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية متفق عليه وعن أبي أمامة اياس بن فعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال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 قال الذي يقتطع مال امرئم مسلم يعني بيمين هو فيها كاذب بسم الله الرحمن قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض صالحين باب تغليظ اليمين الكاذب التي يقتطع بها مال امرئم مسلم وذلك أن الإنسان يجب عليه إذا حلف بالله أن يكون صادق سواء حلف على أمر يتعلق به أو على أمر يتعلق بغيره، فإن حلف على يمين وهو فيها كاذب فإن كان يقتطع بها مال من المسلم ولو يسيرا فإنه يلقى الله يوم القيامة وهو عليه ضباع مثال ذلك إنسان ادعى عليه شخص قال أنا أطلب الكريم قال لا ليس عندي لك شيء والمدعي ليس عنده بينه فقال لا القاضي للمنكر احلف أنه ليس له عندك شيء فحلف قال والله ما له عندي شيء القاضي سيحكم بانه لا حق له عليك لان البين على المدعي واليمين على من انكر فهذا الرجل الذي حلف وهو كاذب يلقى الله وهو عليه غباء والعياذ بالله ويحرم الله عليه الجنه ويدخله النار نسال الله العافيه حتى قالوا يا رسول الله وان كان شيئا اسيرا قال وان كان طبيبا من أراك طبيبا ما يملا اليد من علف او اعواد او ما اشبه ذلك يعني حتى ولو كانت العلم أو إن القضيب هو العود الواحد من الأراك يعني من المسوي حتى لو أن الإنسان حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم ولو عودا من اراك فإنه يحصل على هذا الوعيد الشديد وعياذ بالله وأما ما يتعلق بنفسه مثل ان يقال له إنك فعلت كذا فقال والله ما فعلت وهو كذا فهذا إذا كان كاذبا فإنه لا يستحق هذا الوعيد لكنه وليه له آثم. جمع بين الكذب وبين الحليف بالله عز وجل الكاذب فيتضاعف عليه حقوبا فعلن الأمر المسلم أن يكون محترما لله عز وجل معظما له لا يكتر اليمين وإذا حلف فليكن صادقا حتى يكون بارا بيمينه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 لأي لج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطيه قارته التي فرض الله عليه متفق عليه. هذا على باب أخره المأليف رحمه الله في كتاب لأصحابه يقول باب نجل من ألف على يمين فرأى غير خير منها. أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير وذلك أن الإنسان إذا حلف على شيء فالافضل أن لا يحنث بيمينه أن يبقى على ما حلف عليه لكن إذا حلف على ترك واجب، وجب عليه أن يحنث ويكفر مثل أن قال والله لا أصلي يوم في جماعة هذا عليه صلاة الجماعة واجب وهذا ربما يقع ربما يقول مثل أبوه له يا ولد رصل أو أم تقول رصل، يقول الله اليوم ما أصلي ما أصلي مع جماعة يعني أجل لكم هكذا يقول بعض الصفة فإذا حلف قلنا هذا لازم لازم صلي مع جماعة واتكفر عن يمين وإذا حلف فقال والله لا أكلم ابن عمي لسوء سفاهم بينهما مثلا هذا أيضا حرام لأنه قطعة رحم وهجر لأخيه فيقال كلمه وكفر عن يمين وإذا قال والله لما أمره ابوه مثلا أن يصلي راتبه الظهر قال والله ما أصلي عناد الله نقول هذا الأفضل أن يصلي ويكفر عن يمين ولكن ليس واجب لأن راتبة الظهر هي واجب فالحاصل أن الإنسان إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمين وياتي الذي هو خير وهو بالخيار ان شاء فعل ثم كفر وإن شاء كفر ثم فعل وذكر المؤلف أحاديث منها حديث عبد الرحمن عبد الرحمن سمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وآتي الذي هو خير هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أما تعرف فقال والله ان شاء الله إني لا احلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير فتبت بذلك أي السنه القولية والفعليه أن الإنسان إذا حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه فإنه يكفل عن يمينه ويأكل الذي هو خير أما إذا لم يكن كذلك فالافضل أن يبقى على يمينه وأن لا يحنف لقول الله تعالى واحفظوا ايمانكم واللهم والله ورحمة الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب العفو عن لغو اليمين قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فطيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلثتم واحفظوا أيمانكم عن عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله رواه البخاري نعم عليكم السلام قال المولد رحمه الله في كتابه ريانة الصالحين باب العفو على لغو اليمين لغو اليمين هو الذي هي اليمين التي يقولها الإنسان على لسانه ولا يقصدها بقلبه وقد عز الله تعالى عن ذلك لأنه يقصر كثيراً ان يقول الإنسان لا والله من ابرايح لا والله من الجاي لا والله من الفاعل وما أشبه ذلك فلما كثر هذا في ارسل الناس عفى الله عنه قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانه فسرته ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بانهم قول الرجل لا والله وبلا والله في عرض حديث ولا قصد النميم هذا لا يؤاخذ به لا ياتم به ولا يحنظ به ولا تجب به كفاره أما إذا عقد الإنسان اليمين عقدا جازما قال والله لا أفعل كذا أو والله لأفعل لا من كذا ولم يفعل لزمته الكفار وهي عص رقبة أو إطعام عشر مساكين أو كسبته بدأ الله تعالى بالإطعام لأنه اهون ثلاثة قال كفارة يطعام مسافي أو كسوته أو تحرير رقبه فإن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعه لا يفطر بينه وهذا من سعة رحمه الله عز وجل أن هذه الايمان التي تتكرر على الألسن ولا يقصدها الحالة ليس فيها إذن وليس فيها كفارة لأن ذلك يقع كثيرا ولكن مع ذلك يقول الله عز وجل احفظوا أيمان يعني لا تنفروا من أيمان ولا تتركوا الفطارة إذا خلصتوا فيها بل احفظوها لأن اليمين أمرها عظيم ولهذا سمى الله تعالى مخالفتها حندا بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم حندا لأنه لولا لا رحمة الله لكان الإنسان اذا حلف لازمه أن يوفي ولكن من نمث الآن الله يصدر أن الإنسان له أن, أن يخالف ما حلف عليه إذا لم يكن لكما تقريب كيلو للنفر الواحد من الرز يكفي زيادة الله الرحمن الرحيم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 الحلف منفقة للسلعة منحقة للكسب متفق عليه وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثره الحلف في البيع فإنه يلفق ثم يمحق رواه مسلم قال المؤلك رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب كراهه الحلف بالبيع في البيع وإن كان صادقا يعني معنى هذا أن الإنسان يكره أن يحدث عند البيع والشراء ولو كان صادقا فمثلا يكره أن يقول والله لقد اشتريتها بمئة ولو كان صادقا فإن كان كالبا صار ظلما على ظلم العيال بالله لو قال الله لقد اشتريتها بمئة ولم يشتريها إلا بثمانين صار أشد لأنه يكون بذلك كاذبا حالفا في البيع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأخبر كما في حديث أبى هريرة أنه منفقة للسلعة منفقة للكسب يعني انها وإن زادت السلعة بالحلف فإن الله ينزع بركته ويمحق كسبه لأن هذا الكسب مبني على معصية الرسول عليه الصلاة والسلام ومعصية الرسول معصية لله وكثير من الناس يبتلى بهذا الأمر تجد مثل يقول للزبون والله إنه طيب والله إنه اشتريته في كذا وكذا والله إنه يسوى كذا وكذا سواء, سواء كان صادقا أم كاذبا فهو منهي من عنه بيع واشتري بلا يمين اذا اردت ان الله تعالى يبارك لك في الكسب وكذلك هذه روايه قتاده فيه التحديث من الحلف في البيع اياكم والحلف والحريفه فانه ينفق السلعة وينفق البركه والحديثان معناهما واحد كلاهما يدل على ان الانسان ينها عن الحلف في البيع، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكثر الحلف أو لا، لكن لما كان الإنسان البائع والشاعر التاجر دائما يحلف، دائما يبيع ويشتري، حمله بعض العلماء على الكثرة كثرة الحلف عند البيع والشراء، فالإنسان إذا أراد الله له الرزق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 وتعالى باب كراهه أن يُزدل وجه الله غير جنة وجه الله اصبح رف Hehat الله تعالى بأنه ذو الجلال والإكرام فقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من على البسيطة فإنه فان زائي لكن يبقى وجه الله عز وجهه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولهذا قال بعض العلماء ينبغي أن يصل قوله ويبقى رب وجه ربك بما قبله حتى يتبين كما الله عز وجل وأنه يستحيل عليه الفناء بل هو الفاق الذي لا يزل فوجه الله تعالى عظيم وأعظم ما يسأله المرء الجنة قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فأ نسأل الله ان يجعلنا وإياكم منه هذا الفوز الأعظم الذي لا يدنيه أي فوز من زحذها عن النار وودخل الجنة فقدها نسال الله أن يجعله وإياكم منه. فلما كان الجنة أعظم مسؤول أعظم مسؤول به يعني أعظم ما يسأله الإنسان هو الجنة صار لا يسأل بوجه الله إلا الجنة فلا تسأل بوجه الله شيئا من أمور الدنيا لا تقول اللهم اني أسألك بوجهك أن تعطيني بيتاً أسكنه أو سيارة أركبها أو ما أشفى ذلك لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به شيء من الدنيا الدنيا كلها جنيحة كلها فانية كلها لا خير فيها إلا ما يقذب الى الله عز وجل وإلا فيقسار قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لك خسر العصر يعني الدهر وهو الدنيا أقسم بالعصر أن كل انسان في قسر لا يستفيد من عصره شيئا إلا من جمع هذه صفات الأرض إلا الذين امنوا واحد وعملوا الصالحات اثنين وتواصوا بالحق يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق والرابع وتواصوا بالصبر أي بالصبر على الحق والدعوة إليه والصبر على أقدار الله وغير ذلك فالمهم لا تسال بوجه الله الا الجنه وكذلك ما يقرب الى الجنه فاسال الله اياه فلك ان تسال بوجه الله النجاة من النار اللهم اني اسالك بوجهك ان تنجيني من النار لانه اذا نجى الانسان من النار لا بد ان يسال الجنه ما فيه ثلاثه دور ما فيه الا داران فقط دار الكفار وهي النار أعوذ بالله منها أعاذنا الله واياكم منها ودار المؤمنين المتقين وهي الجنة فإذا قلت أسألك بوجهك أن تجيرني من النار فلا بأس لأن الله متى أجارك من النار ادخلك الجنة وهذا حديث إسناده ضعيف ولكنه معناه صحيح انه لا ينبغي أن تسأل بوجه الله العظيم إلا شيئا عظيما. أما حديث المعومة فسأتكلم عليه إن شاء الله في والله مطلع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب كراهة ان يسأل الإنسان لوجه الله عز وجل غير الجنة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيدوه ومن سأل بالله فاعطوه ومن دعاكم فاجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتموه حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين يا رحمن تعالى في كتابه الى الصالحين في باب كراهه أن يسلب ان يسلب ورث الله غير الجنة طير الجنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من استعاد بالله فأعيذوه يعني معناه إذا قال احد الله أعوذ بالله منك فأعذ وترك كما فعلت في تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام فلما دنا منها قالت أعوذ بالله منك جاهلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عذت بمعاد أو بمعاد الحقي بأهلك وتركه لأن استعاذه بالله منك فإذا استعاذ أحد بالله منك فأعذ إلا إذا استعاذ عن حق واجب فإن, فإن الله لا يعيده لو أنه كان مطلوبا لك فسالته حقك قلت اعطني حقك فقال اعوذ بالله منك فهنا لا تعذ لان الله تعالى لا يعيد عاصيك لكن اذا كان الامر ليس, ليس محرما فاستعاذ بالله منك فاعذ تعظيما لله عز وجل ومن سال بالله فاعط لو سالك سائل فقال اسالك بالله ان تعطيني كذا وكذا فاعطه إلا إذا سألك شيئا محرما فلا تعطي أو مثل أن يسالك يقول لك أسألك بالله أن تخبرني ماذا تصنع مع أهلك مثلا هذا لا يجوز أن تعطيه بل وابدهك وانصح وقل هذا فتغفر فيما لا يعنيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه وكذلك لو سأل محرما ولو سالك بالله لا تُعرف لو قال أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا ليشتري به دخانا فلا تُعرف يعني هو على ليستعين به على شيء محرم فالمهم أن من سألك بالله فأعطه ما لم يكن على شيء محرم وكذلك ما لم يكن عليك ضرر فإن كان عليك ضرر فلا فاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار ومن صنع إليكم ما ومن صنع إليكم معروفا فكافئه، يعني إذا أحد صنع إليك معروفا إما بمعونة في شيء أو باستخدامك إياه في شيء من الأشياء أو غير ذلك فكافئه، أعطه ما, ما تظن أنه يكافئ معروفا. فإن لم تجي ما تكافئ أو كان ممن لا يحسن مكافأته كالملك والوزير والرئيس وما أشكلالك فادعوا له فادعو له حتى تعلموا أنكم قد كافأتمو ومن دعاكم فأجيبوه من دعاك إلى بيته إلى وريمة قليلة أو كثيرة فاجب لكن هذا مشروط بما إذا لم يكن عليك ضرر فإن كان عليك ضرر فلا تجيب أو كان هذا الرجل ممن يهتر فلا تجيبه أيضا أو كان هذا الرجل في ماله حرام ورأيت من المصلحة أن لا تجيبه لعله يقنع عن الحرام فلا تجيبه أما في وليمة العرس. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجب فقد عصى الله ورسوله إذا دعاك الزوج لوئمة العرس فأجب ما لم يكن عليك ضرر أو يكن هناك منكر فإن كان عليك ضرر فلا يلزمك اجابته وإن كان هناك منكر فإن كنت تستطيع أن تغيره فأجبه وغيره وإلا فلا تجب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 ما لك يا أم السائب يا ام المسيبه المسيب تزفزين. قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد رواه مسلم الله, الله تعالى في كتابه باب كراهه سب الحمى الحمى هي السكونه وهي نوع من الامراض وهي انواع متعدده ولكنها تكون بقدر الله عز وجل فهو الذي يقدرها وقوعا ويرفعها سبحانه وتعالى وكل شيء من افعال الله فانه لا يجوز للانسان أن يسبه لان سبه سب لخالقه جل وعلا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر وهنا ذكر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المسيب أو السائب وهي تزفسد من الحمى يعني نفسها قد تار من الكمة فقال ما لك تزفسدين قالت من الحمى لا بارك الله فيها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبها وعلى المرء إذا اصيب أن يصبر ويحتسب الأجرع, <تصفيق> الأجرع على الله عز وجل واخبر أنها تذهب بالخطايا كما يذهب الكيل في خبة الحديد فإن الحديد إذا صهر على النار ذهب خبته وبقي صافيا كذلك الحمة تفعل في الإنسان كذلك ولها ادويه علاجيه منها الماء البارد فإن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الحمى من فتح جهنم وامرنا ان نخبئها بالماء البارد ولهذا اقر الاطباء في الوقت الحاضر بان من اكبر علاج الحمى البروده حتى انهم يجعلون الإنسان اذا أصابت الحمى حول المكيفات البارده التي لا تضره أو يجعلون خلقة مبلولة بالماء يغطونه بها وغطون المريء لأن الحمى بإذن الله حرارة كما هو معروف وهذا الماء يبردها ويطرده وهو شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حرف المهم أن الإنسان يصبر ويحتسب على كل الأمراض لا يصبغها.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 اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعود بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك رحمه وضعه في كتابه في آر الصالحين باب النهي عن سبت ذي وسبق في الجرس الماضي النهي عن سبت الكمة الرياح من آيات الله عز وجل من آيات الله تعالى في تصريفها وفي إرسالها وفي كيفيتها إذ لا يقدر أحد على أن يصرف هذه الرياح إلا خالقها عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض الآيات لقوم يوقنون لآيات لقوم يتقون وقال الله تبارك وتعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين, بين يدي رحمته وقال تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته والآيات في هذا كثيرة هذه الريح التي خلقها الله عز وجل وصرفها تنقسم إلى قسمين قسم ريح عادية لا لا تفيق هذه لا يسل لها ريق معين وريح أخرى آسر هذه تفيد لأن عادا أذبه الله تعالى بالريح العقيم والحياد بالله فإذا عاصفت الريح فإنه لا يجوز لك أن تسبها لأن الريح إنما أرسله الله عز وجل فسبك إياها سب لله تبارك وتعالى ولكن قل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اني اسالك, أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به وبهذا الدعاء يحصل لك خيرها ويزول عنك شرها اسالك خير هذه الريح لان هذه الريح قد تكون عاصفه شديده تقلع الابواب وتجد الأشجار وتهدم الديار وخير ما فيها ما فيها أي ما تحمله من أمور قد تكون نافعه وقد تكون ضاره وخير ما أرسلت به لأنها ثارثا ترسل بالخير وتارثا ترسل بالشر فتسأل الله خير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به فاذا استعال الانسان من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به وسال الله خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به كفاه الله شرا واعلم انه لا يجوز للانسان ان يتعلق بالريح في حصون المطر والغيم والصحو وما اشبه ذلك لان هذا من جنس الاستسقاء بالانواء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الناس يعلق رجاءه بريح الجنوب. يقول إذا هبت الجنوب حصل الغيب وتجد قلبه متعلقا بها وهذا لا أدود قد تهب ريح الجنوب كثيرا ولا أتي ولا أمطار ولا غيوم. وقد يكون بالعكس تأتي الرياح تأتي الأمطار والغيوم من الريح الشمال فالامر كله في الله عز وجل فعليك أن تعلق قلبك بربك تبارك وتعالى وأن لا تسب ما خلقه من الرياح، واسأل الله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به واستعذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به والله أحب الحمد لله رب العالمين، نبينا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهة سب الديك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 فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم قال الولي برحمة الله في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن سب الديك الديك هو الذكر من الدجاج وله صوت يؤذن فيوقظ النائم وبعضها يؤذن على الأوقات عند أوقات الصلوات وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع صوت الديك أن يسأل الله من فضله إذا سمعت صوت الديك فقل أسأل الله من فضله فإنها رأت ملك ملكة وبعض الديكة يكون أدام على دخول الوقت أو قول في دخول الوقت فيوقض الناس للصلاه هنا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه لهذه المزية التي تميز بها كما نهي عن قتل النملة لأنها كانت دله أخواتها على النجاح من سليمان عليه الصلاة والسلام وهذا من تمام الله عز وجل أن بعض الحيوانات التي يكون فيها مصلحة للعباد يكون لها مزيه وفضل على غيرها سب الديك قد يقع من بعض الناس يفس من صوته وهو نائم فيسب ويشتم وهذا منهي من عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الديك وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتخذ ما يوقضه للصلاة وذلك مثل الساعات المنبهه فإن الإنسان ينبغي له أن يقتني من هذه الساعات حتى تنبهه للصلاة في الوقت الذي يدرك فيه الصلاة وكثير من الناس يتهاون في هذا الأمر ينام معتمدا على أنه سيقوم في الوقت الذي يريده ولكن يغلبه النوم فاذا علمت من نفسك هذا فاجعل لنفسك منبها ينبهك للصلاه لان ما لا يتم المامور به ما لا يتم المامور الا به فهو ماور به وانت مثاب على هذا اما, أما الباب الثاني وتحديد قول انسان قلنا بن كذا وكذا فهو ايضا عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الاذيبيه والحديبية غزوة مشهورة معروفة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة معتمرا ومعه إبر الهدي فلما وصل إلى الحديبية وهي أرض بين الحل والحرم منعته قريش أن يدخل مكة وجرى بينهم بينه وبين بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو معروف من المصالحة لكن في احدى الليالي صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر مطر فلما انصرف من صلاته أقبل عليه وقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله اعلم وإنما سالهم القى عليهم هذا السؤال من أجل أن ينتبهوا لأن القاء الأسئلة يوجب الانتباه قال الله ورسوله اعلم وهكذا كل إنسان يجب عليه اذا سئل عما لا يعلم ان يقول الله ورسوله اعلم في الامور الشرعيه اما الامور الكونيه القدريه فهذه لا يقول الله لا يقول رسوله اعلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فمثلا لو قال قائل اتظن المطر ينزل غدا قل الله اعلم ولا تقل الله ورسوله اعلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم مثل هذه الامور لكن لو قالت هل هذا حرام أو حلال تقول الله ورسوله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم الشريعة المهم أنهم قالوا الله ورسوله أعلم وهذا من الأدب قال قال يعني أن الله قال عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي يعني في تلك الليلة قال الله عز وجل فيما اوحاه إلى نبيه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال في بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر ذو وأما من قال مقرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن ذو كواكد هنا السببية يعني معناه أنك إذا أرفت المطر إلى النوم فقلت هذا النجم برك وخير يجيب المطر ويأتي بالمطر فهذا حرام العين كفر بالله عز وجل وإضافة للشيء إلى سببه مع انسان مسبب وهو الله عز وجل وأما إذا قلت مطرنا بفضل الله ورحمة في هذا النوم فلا باس لأن هذا اعتراف منك بأن المطر بفضل الله ولكنه صار في هذا النوم كثير من العالم عندنا يقولون مطرنا بالمجعانية مطرنا بالشبط مطرنا بالعقارب مطرنا بالفصل الفلاني وليسوا يقصدون بهذا السببية وإنما يقصدون الظرفيه أي أن المطر صار في هذا الوقت وهذا لا بأس به واما إذا جعل الباء للسببيه فهذا هو الذي كفر بالله وإيمان بالكوكب ثم إن اعتقد أن الكوكب هو الذي يأتي بالمطر فهذا كفر أكبر مخرج عن المطر وإن اعتقد أن الكوكب سبب وأن الخالق هو الله عز وجل فهذا كفر بنعمة الله وليس كفرا مخرجا عن الله وبهذا الحين نعرف أنه ينبغي الإنسان إذا جاء المطر أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمة الله والله <تسيح> <تسيح> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى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 حكمهما إلى الله عز وجل، فالذي يحكم بالكفر هو الله، والذي يحكم بالإسلام هو الله، كما أن الذي يحل ويحرم هو الله عز وجل، فلا لنا أن نحلل ما حرم الله، ولا أن نحرم ما أحل الله، ولا أن نكفر من ليس بكافر في حكم الله، ولا أن نقول هذا مسلم وليس مسلما عند الله، ومسألة التكفير مسألة خطيرة جدا. فتح فيها أو فتح بها أبواب شر كبير على الأمة الإسلامية فإن أول من انتحل هذه النحلة الخبيثة وهي تكفير المسلمين هم الخوارج الخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية وأنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم وأنهم يصلون ويتصدقون ويقرؤون القرآن حتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة يحقر أحدهم صلاته عند صلات هؤلاء لكنهم والعياذ بالله كفروا المسلمين واستحلوا جماءهم وأموالهم ونساءهم صلى الله العافظ وما زال هذا الفكر موجودا إلى يومنا هذا فإن هناك شعبه ضاله ومبتدعه خبيثه تكفر من لم يكفر الله ورسوله باهواءه هذا كافر هذا مبتدع هذا فاسق وما اشبه ذلك وماذا حصل من هؤلاء الخوارج المارقين من الإسلام خرج من حصل منهم انهم اجتمعوا مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو الخليفه الراشد الرابع من الخلفاء الراشدين اجتمعوا معه على حرب اهل الشام واتفقوا على ذلك وجرت بينهم شروب عظيمه ودماء كثيره ثم اصطلح علي رضي الله عنه مع اهل الشام وتصالحوا حقا لدماء المسلمين فقال خوارج علي بن ابي طالب انت كافر ليش ليش تصالح كفرت كما كفر فخرجوا عليه وقاتلوه لكن صارت العاقبه والحمد الله له قتلهم قتل عاد وإيران وقضى عليهم لكن ما زارت فيهم ما زال هذا مدى الخبيث موجودا في المسلمين يبنحوا جماء المسلمين مع احترامها واموالهم مع احترامها ونساءهم مع احترام الأراضي فيقولون مثلا من زنى فهو كافر من زنى فهو كافر ومن سرق فهو كافر ومن شرب الخمر فهو كافر كل ذنب من كبائر الذنوب فهو عندهم كفر والعياذ بالله يخرج من المله هؤلاء الذين يكفرون المسلمين لا شك انهم هم الكفار لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر أن الرجل إذا قال لاخيه يا كافر فإنه يبوء بها أحدهما أحدهما لابد إن كانت ما قال كافر فهو كان. وإلا كان كافر القائل ولا بالله ولهذا يجب أن ينزه الإنسان لسانه وقلبه عن تكفير المسلمين لا يتكلم فيقول هذا كافر ولا يعتقد بقلبه أن هذا كافر لمجرد هواه الحكم بالتكفير ليست لزيد ولا لعمر بل هو لله ورسوله من كفره الله ورسوله فهو كافر وإن قلنا إنه مسلم ومن لم يكفره الله ورسوله فهو مسلم وإن قال من قال إنه كافر لذلك نقول لمن قال المسلم يا كافر أو يا عدو الله إن كان المخاطف كما قال فهو كافر وعدو لله وإن لم يكن كذلك فالقائل هو الكافر العدو لله والعجل. وعلى هذا فيكون هذا القول من كبائر الذنوب إذا لم يكن الذي إقيل فيه اهلا له ولهذا جزم المؤلف رحمه الله بتحييم هذا أي بتحييم قول للمسلم يا كافر أو يا عدو الله نسأل الله تعالى أن نحن قلوبنا وإزدناتنا من ما يظهر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 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء الا شانه وما كان الحياء في شيء الا زانه رواه الترمذي وقال حديث حسن باب كراهه التقعير في الكلام والتشدق فيه وتكلف الفصاحه واستعمال دقائق اللغه في مخاطبه العوام ونحوهم عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا رواه مسلم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقره رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من احدكم الي وأقربكم مني مجلسا من الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا وان ابغضكم الي وابعدكم مني يوم القيامه, وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون رواه الترمذي وقال حديث حسن كل كلها تتعلق بما ينطق به الانسان وذلك انه ينبغي بل يجب على الانسان أن لا يتكلم الا بخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصل والخير قد يكون خيرا لذاته وقد يكون خيرا لغيره فمن الخير لذاته أن يتكلم الإنسان في القرآن في الذكر في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر وما أشبه ذلك وعما الخير لغيره فان يتكلم الإنسان بما ليس فيه في ذاته أجر لكنه يريد أن يبسط إخوانه ويزيل عنهم الوحشة ويؤلف قلوبه هذا من الخير حتى الكلام العام إذا كان قصد الإنسان في ذلك ما ذكرنا كان هذا من الخير ضد ذلك من كان بديئا اللسان والعجاب بالله طعانا لعانا طعانا يعني يطعن في الانسان ويعيب الناس ولعانا يكثر لعنهم وسبهم نسال الله العافيه فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الايمان عن مثل هذا فقال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبغي بل المؤمن رفيق حي لين كلامه سهل ومن ذلك ايضا من افات اللسان التقعر في, في الكلام والتشدق حتى يتكلم الانسان بملء الشتقين وحتى يتكلم عند العام بغرائب اللغة العربية إما رياء ليقول الناس ما أعلمه بالعربية أو لغير ذلك فالإنسان ينبغي أن يكون كلامه ككلام الناس الكلام الذي يفهم حتى وإن كان بالعاميه ما دام يخاطب عوام أما إذا كان يخاطب طلبة علم وفي مجلس التعلم فهنا ينبغي أن يكون كلامه بما يخجر عليه من اللغة العربية وفي الباب الثاني الذي ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنابعون هلك المتنابعون هلك المتنابعون المتنطع هو المتقعد في الكلام الذي في بكلامه أو بقوله أو بفعله أو برأيه أو بغير ذلك مما يعده الناس خروجا عن المألوف وكل هذا من الآداب الحسنة التي جاء بها الإسلام. والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهة قوله خبثت نفسي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي متفق عليه باب كراهه تسميته قال العلماء معنى خبثت اي غثيت وهو معنى لقست ولكن كره ولكن كره العلماء لفظ ولكن كره العلماء خبث ولكن كره العلماء الخبث ولكن كره, لفظ الخبث ولكن كره لفظ الخبث باب كراهة تسمية العنب كرما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسم العنب الكرم فإن الكرم المسلم متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية فإنما الكرم قلب المؤمن وفي رواية للبخاري ومسلم يقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول الكرم ولكن قول العنب والحبلة رواه مسلم وقال في وهو كتاب الرياض الصالحين باب كراهه قوله الرجل خبثت نفسي خبثت نفسي يعني لقست ومعنى لقست غتيا احيانا يصيب الانسان كتمه يسميها الناس كتمه فتضيق عليه الدنيا بدون ان يعرف سببا لذلك فيقول خبثت نفسي وخبثت يعني صارت خبيثه وهذه كلمة مقروهة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل خبثت نفسي ولكن يقول لقس ولقست إنعنى خبثت لكنها في اللطي تخالفها فهي اهون منها وأيصى وفي هذا الحديث دليل على اشتناب الألفاظ المكروهه وإبدالها في ألفاظ خير مفروها وإن كان المعنى واحدا لأن اللفظ قد يكون سببا في المعنى قد يقول خبذ نفسي بمعنى قتية ولحق غثيان ويقتر بباله أنه من الخبز الذي هو ضد الطيب والنفوس الخبيثة هي نفوس الكفر هو العياذ بالله بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا انما المشركون نجس فلا يقلب المسجد الحرام بعد عامهم هذا ولقوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ولأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان إذا أراد تقول الخلاء ليبول أو يتغوق قال أعوذ بالله من الخبث والخباء يعني الشياطين والشر فالمهم أن الإنسان ينبغي له. بل يكره له أن يطلق ألفاظا مكروهه على معالية صحيحة بل يبدلها بألفاظ محبوبة للنفوس وأما الثالثة الباب الثاني فهو النهي عن تسمية العند كرما والكرم كما قال النقال عليه الصلاة والسلام هو المؤمن أو قلب المؤمن لأنه مفروض من الكرم والكرم هو وصف محبوب نوصف به المؤمن ولسيما إذا كان جوادا باذلا للخير بجاهه أو ماله او علمه فإنه أحق في هذا الوصف من العنب وإنما يقال الحبله أو يقال العنب وأما أن تسمعه فلا وهذا والله أعلم له سبب وهو أن هذا العنب قد اتخذ شرابا خبيثا محرّم لأن العنب ربما يتخذ منه الخمر من الله العالمين يعصر ويخمر فيكون خمر خبيثا لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى العنب كرما وما يوجد الآن في بعض الكتب المعلبة في الزراعة ونحوها، يقال شجر الكرم أو الكروم أو ما اشبه ذلك داخل في هذا النهج فلا ينبغي أن تسمى العنب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 باب النهي عن وصف نحاسم المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكافها ونحوه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها متفق عليه الله الرحمن الرحيم قال المالك رحمه الله باب النهي أن وصف محاسن المرأة لرجل إلا لأمر شرعي كنكاهها يعني أنه لا يجوز للانسان أن يصف امرأة لرجل فيقول صفتها كذا الحسن والبياض وما اشبه ذلك إلا إذا كان هناك موجب شرعي مثل أن يكون هذا الرجل يريد أن يتذوجها فيصبها له أخوها مثلا من أجل أن يقدم أو يطرر لأن هذا لا باس بها كما أنه يجوز الخاطب إذا خطب مرأة أن ننظر إليها من أجل أن يكون هذا أدعى لقبوله أو رفضه ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، أن تصد المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها وهذا كما أنه محرم فهو من جهة الزوجة ضرر عليها تاخرت لا السبب الناس وذلك لأنه إذا وصفت المراه لزوجها فربما يرغب فيها ويتزوجها عليها ويقع بينهما مشاكل كما هي العاده ولا يعني هذا أن الإنسان يدع التعدد تعدد الزوجات خوفا من ذلك لا لأن التعدد مشروع إذا قدر الإنسان على ذلك في بدنه وماله وعدله فإنه يشرع له أن يكثر الزوجات ليكثر النسل وتكثر الأمة الإسلامية لكن إذا كان يخشى الا يعدل فقد قال الله تعالى إن خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك من ألا تعود والحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يصد المرأة لرجل أجنبي منها إلا إذا كان هناك موجب شرعي ومن ذلك ما يفعله بعض السفهاء في حيث عند أصحابه وزملائه يقول امرأة جميلة يعني يفتقر بجمال زوجة امرأة جميلة وجهها كذا وعلمها كذا وعلمها كذا وما أشبه ذلك فإن هذا من المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى والله مؤكد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهه قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت بل يجزم بالطلب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول لا حدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له وفي روايه لمسلم ولكن ليعزم وليعظم الرغبه فان الله تعالى فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء اعطاه وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم فليعزم المساله ولا يقول ان اللهم ان شئت فاطني فانه لا مستكره له متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم ورحمه الله تعالى في كتابه الى الصالحين بابو كراهه قول الانسان اللهم اعطني ان شئت اللهم ارحمني ان شئت من المعلوم ان الانسان لا مرجع له الا الله عز وجل في طلب الخير ودفع الشر واذا كان الله تعالى هو المقصود وهو الذي يريده العباد ويلجاون إليه ويعتمدون عليه فانه لا ينبغي للانسان ان يقول اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت بل هذا حرام لان قول القائل ان شئت كانه يقول ان شئت اغفر لي ولا ما يهمك كانه يقول أنا في غنى عنك كما تقول لصاحبك ان شئت فزرني يعني وان شئت فلا تزرني فانا لست بحاجة اليك ولهذا كان قول القائل اللهم اغفر لي ان شئ حراما فقول المؤلف باب كراهه قول الانسان اللهم اغفر لي إن يعني كراهه التحريم وكذلك لا يقول اللهم ارحمني ان شئت بل يعزم لانه يسال جوادا كريما غنيا حميدا عز وجل ولانه مفتقر الى الله فليكن عادما في الدعاء يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني بدون اي شيء وكذلك لا يقول اللهم اغفر لي ان شاء الله أو يقول الانسان غفر الله لك ان شاء الله هداك الله ان شاء الله كل هذا لا يقال وانما يجزم الانسان ويعزم وبين النبي عليه الصلاه والسلام ذلك بان, بأن فيه محذورين الأول قال وليعزم المساله فإن الله لا مكره له يعني الله عز وجل إن غفر لك فبما او أو رحمة لا أحد يكرهه على ذلك فهو يفعل ما يشاء ويختار عز وجل لا مكره له حتى نقول إن شئت كذلك أيضا يقول أنسان إن شئت كأنه الشيء ويقول إن شئت فأت به وإن شئت فلا تأت والله تعالى لا تعظمه شيء من عطاه. مهما عظم الشيء فإن الله تعالى غلي كريم يعطي الجزيل عز وجل ويطلبه القليل والحاصل أنه لا يحل لك أن تقول اللهم فأغفرني شئت، اللهم أرحمني شئت، اللهم أبثل من ان شئت، اللهم أرزقني أولاد شئت، اللهم, اللهم أرزقني زوجة صالح شئت، كل هذا لا يفعل اعزم المساله ولا ولا ولا بها المشيخ ومن ذلك أيضا ما يقوله بعض الناس واظنهم يقول من الصوفية اللهم إني لا اسالك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه فان هذا حرام كيف لا تسل الله رد القضاء وهل يرد القضاء الا بالدعاء كما جاء في الحديث لا يرد القضاء الا بالدعاء وكانك اذا قلت اللهم إني لا رد ربك القضى ولكن أسألك اللطف فيك كانك تقول يا ربي عذبني ولكن ألطف يا ربي أهلك احبابي ولكن ألطف وما أشبه ذلك كل هذه الادعيه يجب على اللسان أن يتوخى فيها ما جاء في كتاب السنة وما كان بمعنى ذلك قلوا بناء على حسن نغمة هذا الدعاء وسجعه فهذا لا يجوز فصار عندها آن مسألة فصار عندنا آن مسألة كان الأولى لا يقول اللهم اغفرني إن شيء اللهم ارحمني إن شيء اللهم ارزقني إن شيء شئ كل الدعاء لا تقول إن شئ ثانيا المسألة الثانيه لا تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك الوقف فيه ولكن قل اللهم ارفق بي اللهم اكفني الشر وما أشبه ذلك وأما قول رسول عليه الصلاه والسلام لمن وجده مريضا لا طهور إن شاء الله فهذا من باب الرجاء وهو خبر يعني أرجو أن يكون هذا طهورا وأيضا لم يكن بها بلفظ المخاطبه ما قال إن شاء الله واللفظ بغير المخاطبة أهون وقعا من اللفظ الذي يأتي بالمخاطبة والله اعلم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 باب كراهة قول الإنسان ما شاء الله وشاء فلان والكراهه هنا يراد بها التحريم يعني أنك إلَه تقول ما شاء الله وشاء فلان أو ما شاء الله وشئ أو ما أشبه ذلك وذلك لأن الواو تقلد التسوية إذا قلت ما شاء الله وشاء فلان كأنك جعلت الله جعلت فلانا مساويا لله عز وجل في المشيئة والله تعالى وحده له المشيئة التامة يفعل ما يشاء ولكن أرشد النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن ذلك أرشد إلى قول مباح فقال ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء كلا لأن ثم تقضى الترتيب بمهلة يعني أن مشيئة الله فوق مشيئة كلا وكذلك قول ما شاء الله وشيء فإن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا ينكر عليه بل قل ما شاء الله وحده فهنا هنا المرتبه المرتبة الأولى أن يقول ما شاء الله وحده وهذه كلمة فيها تفويض الأمر إلى الله واتفق عليه المسلمون كل المسلمين يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يقول الثاني أن يقول ما شاء الله ثم ما شاء فلان فهذه جائز أجازها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها والثالث أن يقول ما شاء الله وشاء فلان فهذه محرمة ولا تجوز وذلك لأن الانسان جعل المخلوق مساويا للخالق عز وجل في المشيئة الرابع أن يقول ما شاء الله فشاء في بالفعل فهذه محل نظر لأن الترتيب فيها وارد يعني بمعنى انك اذا قلت فشاء فالفات تدل على الترتيب لكنها ليست كثم لأن ثم تدل على الترتيب بمهلة وهذه تدل على الترتيب بتعقيب ولهذا فهي محل نظر ولذلك لم يرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا ذكر الناس شيئا لا يدون فليبين لهم ما هو جائز لأنه قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن يقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان وهكذا ينبغي لمعلم الناس إذا ذكر لهم الأبواب الممنوعه فليفتح لهم الأبواب الجائزة حتى يخرج الناس من الى هذا بعض الناس يذكر الأشياء الممنوعة يقول هذا حرام هذا حرام هذا حرام ولا يبين لهم الأبواب الجائزه وهذا سد للأبواب امامهم دون فتح للابواب وانظر الى لوط عليه الصلاه والسلام قال لقوم اتاتون الذكران من العالمين بعده وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواج فارشد ارشدهم نهاهم عن الممنوع وارشدهم الى الجائز وهكذا النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تقولوا ما شاء الله شاء أفلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء أفلان بل انظر إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا فنهاهم عن أن كلمة راعنا وأرشدهم إلى كلمة جائدة وقولوا انظرنا ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر تمر طيب قال أكل تمر خيبر هكذا قالوا لا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 مذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكالم الأخلاق والحديث مع الضيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه بل هو مستحب وكذا الحديث لعذر وعالض لا كراهة فيه عن أبي بردة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى, صلى العشاء في آخر حياته فلما سلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض يوم أحد متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه انه انتظر النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء ثم خطبنا فقال الا ان الناس قد صلوا ثم رقدوا وانكم لن تزالوا في صلاه ما انتظرتم الصلاه رواه البخاري الله والله رحمه والله تعالى في كتابه باب كراهه الحديث بعد صلاه العشاء لا ثم ذكر رحمه الله أن الحديث ينقسم الى ثلاثه اقسام قسم مكروه محرم وقسم مندوب اليه وقسم مباح اما المكروه والمحرم فانه يزاد كراهه وتحريما إذا كان بعد صلاه العشاء وأما المباح فهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه بعد العشاء وأما المنجوب فإنه منجوب ولا يضر ولو كان بعد صلاه العشاء فأما الأول فمثل الحديث بالغيبة والنميمة وقول الزور والاستماع إلى الله والغناء ومشاهدة ما لا يحل مشاهدته فهذا حرام في كل وقت محي، ويزال يذن إذا كان بعد العشاء الآخرة، لأنه في وقت منها يكره فيه الكلام المباح وكيف المحرم والمكروه. القسم الثاني الكلام اللغو الذي ليس حراما ولا مكروها ولا مندوبا، وهو أكثر كلام الناس. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه بعد صلاة العشاء. وذلك لأنه إذا تحدث الإنسان بعد صلاة العشاء يطول به المجلس ثم يتأخر نومه فيكسل عن قيام الليل وعن صلاة الفجر وما أدى إلى تهاون في الأمر المشروع فإنه يكون مكروها وأما المنجوب فهو التشاغل في العلم مطالعة او حفظا او مذاكره والحديث مع الضيف ليؤنسه ويكرمه بحديثه والحديث مع الاهل لتعريف قلوبهم وما اشبه ذلك وكذلك الحديث العارض الذي ليس دائما كل هذا لا, لا يضر بل انه مستحب اذا, توصد إذا كان المقصود به حصول خير ثم لك المؤلف حديث, حديث أبي بارزر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده وذلك لأن النوم قبل العشاء يؤدي إلى الكسل إذا قام ليصلي وربما استغرق استغرق به النوم حتى أخر الصلاه عن وقتها فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاه العشاء من أجل أن يكون الإنسان نشيطا وأما المعاس فهذا ليس باختيار الإنسان ولا يضر والشاهد من هذا الحديث قوله والحديث بعدها فإن الحديث بعد العشاء كرهه النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا كان في خير فإنه لا بأس به ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه بعد صلاة العشاء و ينصحهم ويبين لهم عليه الصلاة والسلام فهذا لا بأس به والله مغفر سبحان الله عز. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم فناع مرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امراته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه وفي رواية حتى ترجع باب تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه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 لأخي والله سبحانه وتعالى أوصى في الجاري القربى والجار الجنب والصاحب للجنب والصاحب للجنب قيل إنه الزوج وقيل إنه الصاحب للجنب يعني في السفر فذكر حديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امراته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح أو قال حتى ترجح وذلك أن الواجب عليها إذا داءها الرجل إلى حاجته أن تجيبه إلا إذا كان هناك عذر شرعي كما لو كان مريضة لا تستطيع معاشرته إياها أو كان عليها عذر يمنعها من الحضور إلى تراشه فهذا نبأ والا فانه يجب عليها ان تحفظ وان تجيبه واذا كان هذا في حق الزوج على الزوجه فكذلك ينبغي للزوج اذا راى من اهله انهم يريدون التمتع أن فانه ينبغي ان يجيبه ليعاشرها كما تعاشرها فان الله تعالى قال عاشروهن بالمعروف وأما الثاني فهو انه, أنه لا يجوز للمراه أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن ولا تأذن في بيته إلا بإذن المثل الأولى الصيام والصيام نوعا نوع واجب فلها أن تصوم بغير ابن زوجها، ونوع تطوع فلا تصوم إذا كان شاهدا إلا بإذن أما إذا كان غائبا تحره لكن إذا كان شاهدا فلا تصم لأنه ربما يدعوها إلى حاجته وهي صائمة فيقع في حرج وتقع هي كذلك في حرج أما إذا كان في صوم واجب كما لو كان عليها أيام من رمضان ولم يبق على رمضان الثاني إلا بمقدار ما عليها فهنا يجب عليها أن تصوم سواء ألم أم لم يعد فمثلا لو كانت المرأة عليها من رمضان عشر أيام ولم يبقى على رمضان الثاني إلا عشرة أيام فهنا في سواء أن الأم لم يعلم بل لو منعها من الصوم فلها أن تصوم لأنها لواجهة أما لو كان عليها عشر أيام من رمضان وقد, وقد بقي على رمضان الثاني شهر أو شهران وأكثر أكثر فلوها أن يمنعها من الصوم ولا يحل لها أن تصوم الا إلا وذلك لأن الوقت واسع وإذا كان واسعا فلا ينبغي لها أن تضيق على زوجها وإذا ألن لها وسمحها ووافع فإن كان الصوم واجبا حرم عليه أن يفسده الجماع لأنه ألن فيه وقد شرعت في صوم الواجب فأزمه إتمامه وإن كان تطوعا فله أن يجامعها فيه ولو فسر الصوت لأن التطور لا يلزم اتمام لكن لو قالت انت اذنت به وهذا وعد منك بانك لا تفسد صومي وجب عليه الوفاء وحرم عليه ان يفسد صومك لقول الله تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسكولا وأما قول ولا تاذن في بيتي الا بإذنه يعني لا تدخل احدا الى البيت إلا باذن فإن منعها أن تدخل أحداً معينا وقال كلا لا عليه حرم عليها أن تدخله أن تدخله لأن البيت له، لا وأما إذا كان رجلا واسع الصدر لا يهمها أن تدخل إلى أهله أحد فلا حرج فلا يلزمه أن فلا يلزمها أن تستأذنه لكل واحد. والله